أسم الله ل إ يقول ك وبرك فيكم م ي السائل ا ق ت ر ب ت شيئا من شخص لاستعماله و إ ر ج ا ع ه له أ ض ع ت هذا الشيء هل علي تعويضه ب إ ع ط ا ئ ه ثمنه أ ن ت تقول اذا افترضت هذا ليس ب أ م ا ن ه اذا ضاعت منك بدون ت ف ر ي غ ل ن يكن و عليك شيء و إ ن م ا أ ن ت أ خ ذ ت ه ق ر ض لتستهلك او تستامله فانت يدك يد حفظ له عليك ان ت ت ن ظ ر لكنك لم تبين لي ماهو هذا الشيء هل هو مما ع ا د ة يستفاد منه دون ان يستهلك استهلاكا ك ا ن يكون مثلا مركب بامكاني ذلك